نُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَب إِلَى ذِي إِنَّهُ طغى.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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فلعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبَّنَا فَكَفَّ ارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 فتنازع أمرهم بينهم وأسر النجوى. قالوا إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ما ويذهب بطريقتكم المثل.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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا عَن اَيْدِيكُمْ وَارْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّهَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان آمنا بربنا ليغفر لما خطايانا وما اقرهتم علينا من السحر والله خير وابقى انه من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 جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وَأَضَلَّ فذعون قومه وما هذا؟ يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن و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 بارد لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى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 فَطَالَ عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 افلا يرون ان لا يرجعوا اليهم قولا ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن ف اتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟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 لنحرقنه ثم لنصفنه في اليوم نصف إنما إلى كم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إِلَّا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا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 قال اهبطا منها بَعضُكُمْ بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّا فاصبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا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 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا ثَنَّتَ بِعَآئِتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّمُتَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُ